النشره الاخباريه النشره الاخباريه يا دوله الاسلام هبي وقومي هبي وقومي في موارد الامجاد بنحورنا نفديك من كل قومي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الخميس ال20 من ربيع الثاني لسنه 1440 للهجره نبدأ نشرتنا بيهم ما فيها من عناوين أربعة أسرى وإصابة آخرين من الحشد الرافضي بكمين لجنود الخلافة واربا الصينية الكوم مصابون من تنظيم القاعدة في قيفة هلاك جاب ضرائب في مقديش وشرطي في بوساسو. هلاك أنصرين وإصابة آخرين من الجيش النيجيري في غامبور. هلاك جندي وإصابة اثنين آخرين من الجيش المصري في رفح البداية من ولاية العراق أربعة أسرى وإصابة آخرين من الحشد الرافضي بكمين لجنود الخلافة غرب الصينية من صلاح الدين بتوفيق من الله تعالى تم أمس كمين لجنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة استهدف دورية للحشد الرافضي المرتد غرب منطقة الصينية ما أدى لأسر أربعة مرتدين وإصابة آخرين وإعطاب آليتهم ولله الحمد والمنه. وفي كركوك بفضل الله ومنه تم امس استهداف مقر للحجد العشائري المرتد بالاسلحة الخفيفة والقدائف الصاروخية في قرية المنسية بمنطقة الرشاد ولله الحمد ننتقل الى ولاية اليمن هل مصابون من تنظيم القاعدة في قيفه من البيضاء بحول الله وفضله تم امس تفجير عبوتين ناسفتين على عناصر من تنظيم القاعدة بوادي عنة في قيفه ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاة الصومال هلاك جابي ضرائب في مقديشو وشرطي في بوساسو. بمعية الله وحده استهدف جنود الخلافة جابي ضرائب لدى الحكومة الصومالية المرتدة بسلاح كاتم للصوت بتقاطع سيناي في مقديشو أمس ما أدى لهلاكه في الحال كما استهدفوا بنيرانهم عنصرا من الشرطة الصومالية المرتدة أمس أيضا وذلك عند مقر بلدية مدينة بوصاصو شرق الصومال ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه. ننتقل إلى ولاة غربي إفريقية هلاك عنصرين وإصابة آخرين من الجيش النجيري في غامبور. بعد التوكل على الله استهدف جنود الخلافة مواقع للجيش النيجيري المرتد بالأسلحة الخفيفة قرب منطقة غامبور أمس ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخرين ولله الفضل والمنه. وأخيرا إلى ولاية سيناء هلاك جندي وإصابة اثنين آخرين من الجيش المصري في رفح بعون الله وتوفيقه تم أمس استهداف عناصر من الجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة وذلك أثناء توجههم لتفخيخ بيوت المسلمين في منطقة الرسم بمدينة رفح ما أدى لهلاك جندي وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد والمنة على توفيقه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: أربعة أسرى وإصابة آخرين من الحشد الرافضي بكمين لجنود الخلافة غرب الصينية هل كوم مصابون من تنظيم القاعدة في قيفة هلاك جابي ضرائب في مقديشو وشرطيين في بوصاصو هلاك عنصرين وإصابة آخرين من الجيش النيجيري في غامبور. هلاك جندي وإصابة اثنين آخرين من الجيش المصري في رفح وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحت ذخر للمساجين وجداد في حبكم من يلومي مهمنا نقذ وكاذب وحساد يا دولة الإسلام هبي وقومي هبي وقومي في موارد الامجاد بنحورنا نفديت من كل قومي نبني صروحة بالجماجم والجساد